119. لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك 111. قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون 113. يسألون أيان يوم الدينين 114. على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم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 126. لنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 127. لنرسل عليهم حجارة من طين 128. مسومة عند ربك للمسرفين 129. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين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 فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فِي في اليم وهو مليم وفي إِذْ إذ أرسلنا عليهم الريح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 فَمَسْتَطَاعُ مِنْ قِيَامِهِ وَمَا كَانُوا تَصْرِيئِينَ وَقَوْمًا نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَالسَّمَاوَاتِ أَبْنَاهَا بِأَيْدِيهِ وَإِنَّا لَمُصِعُونَ